بوك تو أشتونس داشمت بينك خمسة وثمانون خمسة وثمانون لو سمي برايتس فينس أسئلة الماضي واحد أسئلة الماضي واحد Kiek jūs išgėrėte? Kam šaript? Kiek jūs dirbote? Kam ištegalt? Kam ištegalt? Kiek jūs parašyte? Kam katabt? Kam katapt? Kaip jūs mėgojote? Kaip animt? كيف نمت كيف jūs išlaikėte كيف نجحت في الامتحان كيف نجحت في الامتحان kaip jūs radote كيف وجدت الطريق كيف وجدت الطريق su kuo مع من تكلمت مع من تكلمت؟ سوكو يو مع من توعدت؟ مع من توعدت؟ سوكو مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ كوريو ز كنت؟ أين كنت؟ كوريوس جيذانوتا أين كنت تسكن؟ أين كنت تسكن؟ كوريوس دربوتا أين كنت تشتغل؟ أين كنت تشتغل؟ كايوس بسوليتا بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ ماذا jūs valgėte? Mąž akelte? Mąž akelte? Ka jūs žinojote? Ma, kad žinote apie patirtį? Ma, kad žinote apie السير ارلغي جوس كريدوتك كم مده طيرانك الارتفاع الذي كم الارتفاع الذي قفزته Prašoma paspausti www.bukdu.di, kad pamatytumėte knygas ir parsisiusiote naujausią versiją.